ما لن تخرج من آياتي أن ننساها نسيب خير. الله له ملك السماوات والأرض وما أن <تصفيق> لَيْسَ أَنْتَ بَذَلِقُ قُرْبَ الْبَيْنِ مَا نِقْتَ Lahu ya I the فوق فوق حتى يأتي الله بأمره Altyazı M.K. Mmm, -hmm. no. Why don't O bana tizi Amen. <laughs> أظلم بإن من منع الله ان ام اقل نمو من من لهم تس دنيا كذلك أينما تولوا سما. Welcome. si ol sanawan وَإِذَا nau We'll <laughs> Ah! <laughs> e mm -hmm. قل إن هو a ومن يكفر به đâu لَّا kong mong